بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المدهة الكتاب أثر العرب في الحضارة الأوروبية لمؤلفه الأستاذ عباس محمود العقاد من دار المعارف بمصر عام 1965 من الميلاد كلمة تقديم الطبعة الثانية وصل إلى علمي منذ ظهرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب مراجع كثيرة في موضوعه لم أكن قد صلعت عليها كما ظهرت في المكتبة الأوروبية مئات من كتب البحث والرحلة تذخر بالمعلومات الجديدة عن الشرق العربي القديم والحديث لأن فترة ما بعد الحرب كما هو معلوم صرفت جهود الباحثين والمستطلعين في الغرب إلى تحقيق لأحوال الأمم الشرقية التي برزت بعد الخفاء في ميادين السياسة الدولية وكانت أمم الشرق العربي في مقدمة الأمم التي انصرفت إليها جهود أولئك الباحثين والمستطلعين إذا كانت في موقعها المتوسط بين القارات الثلاث قبلة الأنظار ومحور المقاصد ومدار البحث في أصول التواريث والعقائد بل أصول الثقافة الأوروبية التي لا تعد أن تأول إلى الديانات كتابية أو ثقافة اليونان وأعود بعد المقابلة بين هذه المراجع الحديثة وبين المراجع التي أتمثت عليها من قبل فلا أرى اختلافا في النتيجة مع هذه الزيادة الضعفية في المعلومات ومصابرها المتعددة فليس فيما وصل إلى أيدينا عن تاريخ الثقافة العربية شيء ينقص قواعد الفكرة الغالبة عن أثر حضارة العرب في التاريخ الأوروبي الحديث وإنما تتجه هذه الزيادة إلى التوكيد والتثبيت ولا تتجه إلى النقد والتغيير فمن المراجع الأخيرة نعلم مثلاً أن أثر السلالة العربية أقدم جدا مما يظنه الكثيرون وأنها توغل في القدم إلى ما قبل التاريخ وقد يكون هذا الأثر نتيجة لهجرة العرب إلى القارة الأوروبية قبل هجرة القبائل الهندية الجرمانية إلى تلك القارة ويعزز هذا الرأي أن البلاد العربية كانت في تلك العصور القديمة أقدر على صناعة السفن وأوفى عدة للملاحة في عرض البحار لأنها كثيرة الغابات موفورة المنابع التي يستخرج منها الطلاء واللحام ومن الباحثين اللغويين من يرجح نسبة بعض المواقع اليونانية إلى سلالة العرب أسستها أو سكنتها في زمن مجهول ومنها مدينة لاريسا العريش ومدينة لسكرا العسكر وجبل الفندس الفند وهو في العربية الجبل العظيم فالمراجع الحديثة تؤكد أثر العرب في القارة في الأوروبية وتعود به إلى أزمنة أقدم من تاريخه الذي كان مفروضا قبل جيل أو جيلين وهذه المراجع الحديثة تزودنا في العصور التاريخية بالبراهين التي كانت تعوزنا لتقرير بعض الحقائق والخروج بها من دائرة الظن والاستنتاج المعقول فمنذ 40 سنة كان المستشرق الاسباني فلاسيوس يظن أن الشاعر الإيطالي دانتي ليجري قد استمد وصفه لمناظر الجحيم والأعراض والفردوس من الكتب الإسلامية التي تتكلم عن البعث وعن المعراج وهو يشير إلى صدق أبي العلاء المعري إلى هذا الضرب من القصص في رسالة الغفران ويدني ظنه على مجرد تشابه بين الأوصاف العربية والأوصاف التي ترددت في أناشيد الكوميدية الإلهية ولكن الدراسات الأخيرة تثبت وجود هذه الأوصاف العربية في المكتبة اللاتينية والإيطالية التي كانت متداولة في ايدي المثقفين من الايطاليين في حياة دانتي ويقول الدكتور محمد عوض محمد انه اطلع على هذه الحلقة المفقودة طفقا لعنوان الترجمة اللاتينية والفرنسية القديمة والايطالية وقال الدكتور الفاضل في محاضرة القاها بمؤتمر اندية القلم في مدينة طوكيو منذ سنتين هذه الترجمة عملت كما هو منتظر في قصر الملك الفونسو في إشبيلية، الذي كان يعد نفسه ملكا مزدوجا على المسلمين والنصارى على حد سواء. وفي حوالي عام 1264 من الميلاد قام الطبيب اليهودي إبراهيم الفقين لترجمة قصة المعراج المتداولة بين الناس إلى لغة قشتالة وهذه ترجمه فقدت غير ان العالم الايطالي كونفنتورا 1221 الى 1274 تولى ترجمه هذا النص الاسباني إلى اللغتين اللاتينيه والفرنسية ووجدت نسخ من هذه الترجمه في اكسفورد وباريس والفاتيكان وهذه نصوص نشرت في وقت واحد بواسطة الأستاذ شيرلي في إيطاليا والأستاذ مونيوز في إسبانيا وكلاهما لم يكتفي بنشر هذا النص القديم الذي يرجع إلى عام 1264 من الميلاد أي في العام السابق لميلاد دانتي بل تحدث أيضا عن أسري في كتاب دانتي وقد أورد الأستاذ جبريلي أدلة عديدة تثبت أن هذه تراجم كانت متداولة وفي متناول الكتاب بوجه خاص وأورد من جملة الأدلة قفيدة من مرتبة دون مرتبة دانتي بكثير لكنه معاصر له ويشير فيها صراحة إلى محمد وقصة المعراج فالمراجع الحديثة التي تستقصي البحث عن أثر العرب في الحضارة الأوروبية لم تغير شيئا في قواعد الفكرة الغالبة التي شرحناها في هذا الكتاب وإنما استحدثت في هذا البحث توكيدا لها وأدلة عليها ولا تزال تتجه كل عام إلى مزيد من التوكيد والتسبيب. أما الشق الآخر من هذا الكتاب عن أثر الحضارة الأوروبية في العالم العربي الحديث فهو من مسائل العيان التي لا تلجئنا إلى تاريخ وراء ما نذكره ونشاهده يوما بعد يوم إن العالم العربي يتقدم في الاستفادة من حضارة الغرب ويخرج من مثنة الخضوع السياسي للدول الغربية بكيان مستقل وحياة ثقافية تنسب إليه وتوشك أن تسلك به مسلك المناظره لأمم الغرب في ميادين الأدب والفن ومسلك الاقتداء الناجح في ميادين العلم والصناعة ومن الامال الصادقة لا من الأماني الحالمة أن تكون مهمة الكاتب عن أثر العرب في الحضارة الأوروبية وأثر الأوروبيين في حضارة العرب المحدثين مهمة الموازنة بين كفتين متقابلتين قبل نهاية القرن العشرين ويعلم قارئ هذا الكتاب من نعنيهم باسم العرب في تاريخنا القديم فهم أولئك الاسلاف من المتكلمين بالعربية التي لم تكن في العالم عربية سواها قبل خمسة آلاف سنة ويخلفهم اليوم بهذا الاسم جميع الناطقين بالضاد ممن يشتركون في تراث واحد ويرتبطون بمصير واحد كلما تميزت الأقوام بمصائرها في ميادين الفكر والعمل والاجتماع وصفوة القول في موقف العالم العربي اليوم انه الموقف الذي يصيب فيه النظر الى الغد كما يصيب فيه النظر الى الامس فلا يفرد فيه الفخر بالاباء دون الامل في الابناء عباس محمود العقاد من هم العرب من هم العرب هم أمة أقدم من اسمها الذي تعرف به اليوم لأنها على أرجح الأقوال أرومة الجنس السامي التي تفرع منها الكلدانيون والأشوريون والكنعانيون والعبرانيون وسائر الأمم السامية التي سكنت بين النهرين وفلسطين وما يحيط بفلسطين من باديه وحضرة وقد تتصر بها الأمة الحبشية بصلة النسب القديم مع اختلاف بين السامين والحامنين فهذه الأمم تتكلم بفرع من فروع لغة واحدة هي أصل اللغات السامية ويدل على تلك اللغة اشتراك فروعها في دنيا الفعل الثلاثي الذي انفرضت به بين لغات العالم بأسره وتشابه الضمائر والمفردات وكثير من الجذور والمشتقات فضلا عن التشابه في ملامح الوجوه وخصائص الأجسام قبل أن يكثر التزاوج بينها وبين جيرانها من الأمم الآسيوية أو الأفريقية وإذا كان لهذه الأمم جميعا أصل واحد فأرجح الأقوال وأدناها إلى تطور أن يرجع هذا الأصل إلى الجزيرة العربية لأسباب كثيرة منها أن التحول في معيشة الرعاة إلى معيشة الحرف والزرع والإقامة في المدن طور من أطوار التاريخ المعهود وليس من أطواره المعهودة أن يتحول الناس إلى معيشة الرعاة الرحل في بوادي الصحراء بعد الإقامة في الحواضر والبقاء المزروعة ومنها أن الجزيرة العربية في عزلتها المعروفة أشبه المواقع بالمحافظة على أصل قديم وهي كذلك أشبه المواقع أن تضيق فيها موارد الغذاء عن سكانها فيهجروها إلى اوديه الأنهار القريبة ومنها أن اتجاه الهجرة من ناحية البحرين وناحية الحجاز متواتر في الأزمنة التاريخية القريبة والبعيدة وأقربها ما حدث بعد الإسلام في وقت واحد من زحف العرب على العراق وزحفهم على الشام في عهد الخليفة الصديق وليس لدينا ما يمنع أن يكون التاريخ الحديث دليلا على التاريخ القديم ولسيما إذا خلت تاريخ كل القلوب من رواية يقينية أو ظنية تومئ إلى هجرة النهرين وسكان الأودية إلى الجزيرة العربية في زمن بعيد أو قريب فإن السومريين سكان ما بين النهرين الأقدمين كانوا هنالك قبل عشرة آلاف سنة ولم يصل إلينا قط خبر عن هجرتهم إلى مكان في الجزيرة العربية كائنا ما كان موقع من تلك البلاد بل ثبت على التحقيق أن هم الذين هجروا مواطنهم إلى ما بين النهرين حيث قامت العواصم التي تسمى بالأسماء السامية كمدينة بابل، باب الله أو باب سيل اما الراي الآخر الذي يرجح أن الأمم السامية نشأت في بقعة من الأرض غير الجزيرة العربية فأشهر القائلين به هو الاستاذ جويدي الكبير العالم الإيطالي المعروف في القاهرة وأقوى الحجج التي يستند إليها مستمد من مضاهات اللغات السامية وكثرة أسماء النبت والأموال في لهجاتها الأولى وعنده ان اشتراك اللغات السامية في هذه المفردات مما يدل على أرومة نشأت في بلاد مخصبة كثيرة الزروع والأنهار ولم تنشأ في صحراء العرب وما شابهها من البقاء وهذا الرأي ضعيف لا يقوم بالحجة الناهضة ولا تؤيده حالة الجزيرة العربية قبل الكشوف الحديثة بزمن طويل فضلا عن حالة الجزيرة التي تدل عليها تلك الكشوف في طبقات الأرض وعوارض الجو وعلم الأجناد فالمروج الفيحاء والبقاع المخصبة لم تكن مجهولة قط في جنوب الجزيرة ولا في جوانبها الشرقية الشمالية عند البحرين ووادي اليمامة وهي البقاع التي مر بها المهاجرون من قديم الزمن طارة من اليمن إلى البحرين إلى ما بين النهرين وباديه الشام وطارة من البحرين بداءة إلى ما وراءها من المشارف الشمالية ولم تزل بقاع اليمامة إلى ما بعد الإسلام مشهورة بالمراعي الواسعة والعيون الثرثارة والأمطار الغزيرة والمروج المعشبة التي تخلفت مما هو أخصب منها وأعمر بالإنسان والحيوان في أقدم الأزمان وقد لاحظ الرحالة الألماني شوينفر أن القمح والشعير والجاموس والماعز والضأن والماشية وجدت في حالتها الآبدة في اليمن وبلاد العرب القديمة قبل أن تستأنس في مصر والعراق وتبين من الكشوف العلمية في العهد الأخير أن الجزيرة العربية تعرضت لأدوار الجفاف وطوارئ الزلازل منذ عصور موئلة في القدم فكان القفر فيها يجور على الخصب في أدوار طويلة بعد أدوار أخرى على التدريج قبل أن تجور الصحراء على معظمها في عصور التاريخ فحالة الجزيرة العربية كافية لتفسير التشابه بين لغات الساميين في ألفاظ الخصب والثمرات والأموات ولكن الرأي الآخر رأي الاستاذ زويدي لا يفسر لنا الفرد القائل بهجرة العرب مثلا مما بين النهرين أو من الشام إلى قفار الصحراء وهو فرد لا دليل عليه من الروايات القديمة ولا من الأحوال المرجحة على حسب التقدير المعقول ولا من السوابق المألوفة كما رأينا الأمثلة عليها في التاريخ الحديث على هذا يصح أن نعتبر أن سلالة العرب الناشئين في جزيرتهم الأولى قد سكنت أواصف العالم المعمور منذ خمسة آلاف سنة على أقل تقدير وأن كل ما استفاده الأوروبيون من هذه البقاع في هذه العصور هو تراث عربي أو تراث انتشر في العالم بعد امتزاج العربي بابناء تلك البلاد وليس هذا التراث بقليل لأنه يشتمل على كل أصل عريق عند الأوروبيين في شؤون العقل والروح وأسباب العمارة والحضارة وهي العقائد السماوية آداب الحياة والسلوك فنون التدوين والتعليم ورابعا صناعات السلم والحرب وتبادل الخيرات والثمرات العقائد السماوية والاديان الكتابية هي اول ما يخطر على البال حين يجري الكلام على العقائد السماوية التي تلقاها الاوروبيون من تراث الجزيرة العربية او من تراث الامم السامية لان الاديان الكتابية الثلاثة وهي الموسوية والمسيحية والإسلام ظهرت وانتشرت بين سلالات الجزيرة العربية على اختلاف موعدهم من الهجرة منها إلى الأقطار التي تليها ولكننا لا نعني هذه الأديان حين نتكلم في هذا الفصل عن العقائد السماوية لأنها من واقع العيان التي لا تزال قائمة في وقتنا الحاضر بغير حاجة إلى استخراء التواريخ. ومضاهات الاخبار والروايات. وإنما عنينا بالعقائد السماوية كل ما عرفه الأوروبيون الأقدمون عن السماء وافلاكها ومداراتها وسلطانها المزعوم على الأرضين وطوالعها النافذة في جميع الأحياء، سواء منطوى منها تحت عنوان علم الفلك أو منطوى تحت عنوان الفهانة والتنجيم. فمما لا خلاف عليه أن العرب نشأوا في بلاد أصحى سماء وأصطع فضاء من البلاد الأوروبية وأنهم سبقوا أبناء البلاد الغائمة والافاق المحجبة إلى رصد النجوم ومراقبة المطالع والمغارب في القبة الزرقاء لأنهم على سهولة الرصد عندهم كانوا في حاجة دائمة إلى توسم المطر وترقب الانواء والخبرة بمواقيت الأدلاج والاسراء في رحلاتهم الطويلة بالصحراء ووافق علمهم هذا علم المدائن والأمصار التي قامت بين النهرين إذ من المحقق أن تقسيم الأشهر والأيام كما شاع في بلاد الكلدانيين والساميين قد كان عليه طابع اللغة العربية القديمة وأن السنة في حساب الأشهر والاسبوع في حساب الأيام كان من المخلفات السامية في تلك البلاد وظلت بقاياه بين العرب في الصحراء إلى ما بعد الإسلام وكائنا ما كان الرأي في الاقتباس من الحضارات السامريه بين النهرين فليس الاسبوع من عمل السمريين ولم يظهر بينهم قبل ظهور البابليين وعن هذه الأقوام العربية الأولى تلقى الأوروبيون عقائدهم عن الأسبوع وأرباب الايام وسلطانها على الأحياء أو على الأحداث والزروع والضروعة ولا تزال أسماء الايام الإفرنجية تحمل طابع العقائد السماوية كما كان يعتقدها أسلاف العرب المارقون في القدم وتتداولها لغات الغربيين إلى هذه الساعة التي نحن فيها جاء في الجزء الأول من اخواني الصفاء عن اوائل ساعات الايام اعلم ان الليل والنهار وساعتهما مقسومه بين الكواكب السياره فاول ساعه من يوم الاحد للشمس واول ساعه من يوم الاثنين للقمر واول ساعه من يوم الثلاثاء للمريخ واول ساعه من يوم الاربعاء لعطارد واول ساعة من يوم الخميس للمشترى وأول ساعة من يوم الجمعة للزهرة وأول ساعة من يوم السبت لزحل ونضرب صفحا عن تقسيم الليالي والساعات لأن تقسيم أوائل الأيام يغنينا فيما نحن فيه فيوم الأحد يعرف في الإنجليزية باسم Sunday أو يوم الشمس ويوم الاثنين يعرف فيها باسم Monday أو يوم القمر ويوم الثلاثاء يعرف فيها باسم تيوز دي أو يوم تيوز اله الحرب عند أمم الشمال الأولى وأتوضح التسمية الفرنسيه لهذا اليوم لأن يوم الثلاثاء يعرف فيها باسم ماردي أو يوم مارس وهو المريخ ويوم الاربعاء يعرف في الإنجليزية باسم ويدنز دي أو يوم ودين إله المعارف والفنون عند قدماء تيوتون وتوضح التسمية الفرنسية أيضا لأن يوم الأربعاء يعرف فيها باسم ميركريدي أي يوم عطارد، وهو بالفرنسية ميركري وبالإنجليزية ميركري ويوم الخميس يعرف في الإنجليزية باسم سارة او يوم ثور إله الرعد عند قدماء تيوتون وتوضحه التسمية الفرنسية لأن يوم الخميس فيها يعرف باسم جويدي، دي اي يوم المسترى او لاه جو ويرجو هذا الاسم الى اسم يهو، الذي يشير به اثناء الامم الثانية إلى الله ولا يزال كثير من العرب حتى اليوم يستعيثون بالله فينادون ياهو ويوم الجمعة يعرف في الإنجليزية باسم فرايدي او يوم الرب زوجة عطارد ومقابله الزهرة في صفاتها واتوده التسمية الفرنسية لان يوم الجمعة فيها يعرف باسم يوم الزهرة فاندريدي او يوم في نوس. ويوم السبت يعرف في الإنجليزية باسم او يوم زحل في تلك اللغة إلى اليوم ويتبين من معاني ايام الاسبوع عندهم ان عقائد التنجيم التي اخذوها عن السلالات العربية قد تغلغلت في شعوبهم الاوروبيه من اقصى الشرق الى اقصى الغرب ومن اقصى الشمال الى اقصى الجنوب وهي العقائد التي ترتبط بالمعيشة اليومية وطوال الاوقات وسلطان الأفلاك العجية على الأحياء وحوادث الأيام فهي على هذا أكبر شانا وأشد غالا في الحياة من تسمية مختبتة من تقويم منقول وقد اصطبعت حياتهم العاطفية بما تلقوه من أسماء تلك العربات وخصائصها تسمت الشعور بالقذاشة والشعور بالغضب والشعور بالحب والغرام والجمال فاسم الاله الاكبر أو او ما ماخوذ كما قدمنا من اسم ياهو الذي يجري على ألسنتنا الى ايامنا الحاضرة واله الغضب والحرب عندهم ماخوذ بلفظه ومعناه عن الساميين العقدمين لان مارس هي تصحيف ظاهر لكلمه المريه وربة الحب او العزراء الفاكنة زينيس هي كلمة ثمث أسلامية وكانت تكتب عندهم بالباء ثم صحفت إليها الفاء كما يقع ذلك في كثير من الأسماء وهكذا فعلوا بأسماء الظهرة الأخرى فصحفوا عشتار إلى إثار أي النجمة وهي عشتار في اللغة العربية اليمنية القديمة ثم عرفها الساميون في شمال الجزيره العربية باسم عشتار وعشتروت كذلك أخذوا أودونيس إله الفتوى والجمال من أودوناي بمعنى السيد أو الرب عند الكنعانيين. فهم قد مزجوا معيشتهم اليومية وحياتهم العاطفية بأعقاد السماء التي تلقوها عن السلالة العربية ولم يقفروا النقل عن علم الفلك ولا ازياج النجوم فانهم كما سيلي في بعض فصول هذا الكتاب قد ظلوا ينقلون عن العرب في هذا العلم الى ما بعد الاسلام بزمن طويل وقد بقيت في لغاتهم عشرات الاسماء العربية للكواكب والمصطلحات الفلكية بتحريف قليل او بغير تحريف آداب الحياة والسروق وقد كانت المدرسة الكبرى المعنية بآداب الحياة والسروب بين مدارس الفلسفة التي اشتهرت باسم الفلسفة الاغريقيه هي مدرسة شرقية في اصول أساتذتها وأصور مبادئها واصول تفكيرها التي انفرضت بها بين اصول التفكير الغالبة على عقول حكماء الاغريق العصلة ونامي بتلك المدرسة الشرقية مدرسة الرواقيين. فقد كان رأس هذه المدرسة زينون من اصل كنعاني أو فينيقي كما كان الإغريق يسمون بعض الكنعانيين وكان مولده على الشاطئ الشرقي من جزيرة قبرص في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد وكان من أقطاب هذه المدرسة من ولد في صيداء ومن ولد على ضفاف نهر العاص أو نهر الدجلة وكان لها شأن جليل في الثقافة الأمريقية ثم في الثقافة الرومانية ثم في المدرسة الأفلاطونية التي نشأت بالإسكندرية وبقي لها هذا الشأن في تفكير الاوروبيين وأداب سلوكهم إلى عصور النهضة والإصلاح الديني وما لازمه من ضروب الإصلاح الأدبية فكانت الفلسفة الرواقية هدى لطلاب الإصلاح في طلب الكمال وطلب السعادة وطلب الحكمة العملية في الحياة وحسبك شاهدا على ما كان لهذه المدرسة من السيطرة على الآداب الأوروبية في دولة الرومان أن سنيكا وشيشرون وإيديت ومارك أورليوت كانوا من أدعى الراقيين وأنها المدرسة التي طاولت كل مدرسة أخرى في أمد البقاء واتفاع فلم تدارعها في صور بقائها واتساع نطاقها مدرسة فلسفيه نشأت على عهد الاريخ والرومان وان النمط الرواقي في الحياة كان ولم يزل بين الغربيين قدوة الرجل الكامل او طالب الكمال الى عهد ديكارت الفرنسي وامرسون الامريكي ومن تتلمذ عليهما الى هذا الزيل وقد كان تابع الزهن السامي ونكاد نقول صابع الجزيرة العربية ملحوظا على كل ما علمته المدرسة الرواقيه في باب الغيبيات أو باب العلم الطبيعي أو باب الأخلاق فكانت تدين بالتوحيد ونسبة الفعل كله إلى الله والانفعال كله إلى الماده وقد ميل أحيانا إلى وحدة الوجود فيما ترقته من بحوث ما وراء الطبيعه وكان ترى في باب العلم الطبيعي أن الشيء الموجود هو الذي يفعل أو ينفعل ولا وجود لغير ذلك من الفروض المثالية أو الفروض الخيالية فكل ما في الكون مرجعه إلى الحس والتجربة وقدرة الفعل والانفعال ولعلهم كانوا في هذا الباب رورادا سابقين للمدرسة التجريبية التي ظهرت بعدهم بألفين سنة ويعزو تراب الجغرافي الكبير الى مخوت الصيبوي انه اول ما قال بالجوهر الفرد قبل حرب فروادة ويستند في هذا الخبر الى رواية بوسي الفيلسوف الرواقي المعروف وهو سبق له معناه في عصر الكلام على الجوهر الفرد والقمبولة الذرية اما في الاخلاق فلا قيمة عندهم للبحث الفلسفي إن لم يكن له نفع في طلب الحياة الفاضلة ونجدان السعادة وتطلع الى الكمال وميثاق الاخلاق المثلى عندهم ضبط النفس وتربية الارادة واجتناب المطامع والشهوات وليس من العثير تعليل هذه النزعة الرواقية او هذه الفلسفة العربية القديمة لأنها تنبعث من مصادر ثلاثة كل منها خليق او يتجه بها هذا الاتجاه وهي سلطان القبيلة وسلطان الدين وسلطان الدولة والنظام فالقبيلة تفرض على ابنائها حياة الصبر والشرف والمحافظة على التراث القديم وتجعل كل فرد من ابنائها مسؤولا عن القبيلة باسرها فعليه من اجل ذلك حساب عثير في كل صلة بينه وبين سائر الافراد من تلك القبيلة او من ابناء القبائل الاخرى وغاية ما يحذره الرجل في ظل هذا السلطان ان يخلع فيصبح كما يسمونه خليعا لا حساب عليه كلمة تقديم الطبعة الثانية وصل الى علمي منذ ظهرت الطبعة الاولى لهذا الكتاب مراجع كثيرة في موضوعه لم اكن قد صلعت عليها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 وكانت أمم الشرق العربي في مقدمة الأمم التي انصرفت إليها جهود أولئك الباحثين والمستطلعين إذ كانت في موقعها المتوسط بين القارات الثلاث قبلة الأنظار ومحور المقاصد ومدار البحث في أصول الثواريث والعقائد بل أصول الثقافه الأوروبية التي لا تعد أن تؤول إلى الديانات الكتابية أو ثقافة اليونان وأعود بعد المقابلة بين هذه المراجع الحديثة وبين المراجع التي اعتمدت عليها من قبل فلا أرى اختلافا في النتيجة مع هذه الزيادة الضافية في المعلومات ومصادرها المتعددة فليس فيما وصل إلى أيدينا عن تاريخ الثقافة العربية شيء ينقص قواعد الفكرة الغالبة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 ومن الباحثين اللغويين من يرجح نسبة بعض المواقع اليونانية الى سلالة العرب اسستها او سكنتها في زمن مجهول ومنها مدينة لاريسا العريش ومدينة ليسكرا العسكر وجبل الفندس الفند وهو في العربية الجبل العظيم فالمراجع الحديثة تؤكد اثر العرب في القارة الاوروبيه وتعود به الى ازمنه اقدم من تاريخه الذي كان مفروضا قبل جيل او جيلين وهذه المراجع الحديثه تزودنا في العصور التاريخيه بالبراهين التي كانت تعوزنا لتقرير بعض الحقائق والخروج بها من دائره الظن والاستنتاج المعقول فمنذ اربعين سنه كان المستشرق الاسباني فلاسيوس يظن أن الشاعر الإيطالي دانتي ليجري قد استمد وصفه لمناظر الجحيم والأعراف والفردوس من الكتب الإسلامية التي تتكلم عن البعث وعن المعراج وهو يشير إلى سبق أبي العلاء المعري إلى هذا الضرب من القصص في رسالة العفران، ويبني ظنه على مجرد تشابه بين الأوصاف العربية والأوصاف التي ترددت في أناشيد الكوميدية الإلهية ولكن الدراسات الأخيرة تثبت وجود هذه الأوساط العربية في المكتبة اللاتينية والإيطالية التي كانت متداولة في أيدي المتقفين من الإيطاليين في حياة دانتي ويقول دكتور محمد عوض محمد إنه اطلع على هذه الحلقة المفقودة طبقا لعنوان الترجمة اللاتينية والفرنسية القديمة والإيطالية وقال الدكتور الفاضل في محاضرة ألقاها بمؤتمر أندية القلم في مدينة طوكيو منذ سنتين هذه ترجمة عملت كما هو منتظر في قصر الملك الفونسو في إشبيهية الذي كان يعد نفسه ملكا مزدوجا على المسلمين والنصارى على حد سواء. وفي حوالي عام 1264 من الميلاد قام الطبيب اليهودي إبراهيم الحقين بترجمة قصة المعراج المتداولة بين الناس إلى لغة قشتالة وهذه ترجمة فقدت غير أن العالم الإيطالي بونا سنتورا 1221 إلى 1274 تولى ترجمة هذا النص الاسباني إلى اللغتين اللاتينية والفرنسية ووجدت نسخ من هذه الترجمة في أكسفورد وباريس والفاتيكان وهذه نصوص نشرت في وقت واحد بواسطة الاستاذ شيرلي في إيطاليا والاستاذ مونيوز في إسبانيا وكلاهما لم يكتفي بنشر هذا النص القديم الذي يرجع إلى عام 1264 من الميلاد أي في العام السابق لميلاد دانتي بل تحدث أيضا عن أثره في كتاب دانتي وقد أورد الأستاذ جبريلي أدلة عبيدة تثبت أن هذه فراجم كانت متداولة وفي متناول الكتاب وجه خاص وأورد من جملة الأدلة قصيدة من مرتبة دون مرتبة دانتي بكثير لكنه معاصر له ويشير فيها صراحة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 تنسب إليه وتوشك أن تسلك به مسلك المناظرة لأمم الغرب في ميادين الأدب والفن ومسلك لقذاء الناجح في ميادين العلم والصناعة ومن الآمال الصادقة لا من الأماني الحالمة أن تكون مهمة الكاتب عن أثر العربي في الحضارة الأوروبية وأثر الأوروبيين في حضارة العرب المحدثين مهمة الموازنة بين كفتين متقابلتين قبل نهاية القرن العشرين ويعلم قارئ هذا الكتاب من نعنيهم باسم العرب في تاريخنا القديم فهم أولئك الأسلاف من المتسلمين بالعربية التي لم تكن في العالم عربية سواها قبل خمسة آلاف سنة ويخلفهم اليوم بهذا الاسم جميع الناطقين بالضابة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 وسائر الامم السامية التي سكنت بين النهرين وفلسطين وما يحيط بفلسطين من بادية وحضرة وقد تصل بها الامه الحبشية بصلة النسب القديم مع اختلاط بين الساميين والحاميين فهذه الامم تتكلم بفرع من فروع لغة واحدة هي اصل اللغات السامية ويدل على تلك اللغة اشتراك فروعها في بنية الفعل الثلاثي الذي انفردت به بين لغات العالم بأسره، وتشابه الضمائر والمفردات وكثير من الجذور والمشتقات فضلا عن تشابه في ملامح الوجوه وخصائص الأجسام قبل أن يكثر التزاوج بينها وبين جيرانها من الأمم الآسيوية أو الأفريقية وإذا كان لهذه الأمم جميعا أصل واحد فأرجح الاقوال وأدناها إلى تصور أن يرجع هذا الأصل إلى الجزيرة العربية لأسباب كثيرة منها أن التحول في معيشة الرعاة إلى معيشة الحرث والزرع والإقامة في المدن طور من أطوار التاريخ المعهود وليس من أطواره المعهودة ان يتحول الناس الى معيشة الرعاه الرحل في بوادي الصحراء بعد الاقامه في الحواضر والبقاء المزروعة ومنها ان الجزيرة العربية في عزلتها المعروفة اشبه المواقع بالمحافظة على اصل قديم وهي كذلك اشبه المواقع ان تضيق فيها موارد الغذاء عن سكانها فيهجروها الى اوديه الانهار القريبة ومنها ان اتجاه الهجرة من ناحية البحرين وناحية الحجاز متواتر في الازمنة التاريخية القريبة والبعيدة واقربها ما حدث بعد الاسلام في وقت واحد من زحف العرب على العراق وزحفهم على الشام في عهد الخليفة الصديق وليس لدينا ما يمنع ان يكون التاريخ الحديث دليلا على التاريخ القديم ولسيما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 فأشهر القائلين به هو الأستاذ جويدي الكبير العالم الإيطالي المعروف في القاهرة وأقوى الحجج التي يستند إليها مستمد من مضاهات اللغات السامية وكثرة اسماء النبت والأموات في لهجاتها الأولى وعنده ان اشتراك اللغات السامية في هذه المفردات مما يدل على أرومة نشأت في بلاد مخصبة كثيرة الزروع والأنهار ولم تنشأ في صحراء العرب وما شابهها من البقاء وهذا الرأي ضعيف لا يقوم بالحجه الناهضة ولا تؤيده حالة الجزيرة العربية قبل الكشوف الحديثة في زمن طويل فضلا عن حالة الجزيرة التي تدل عليها تلك الكشوف في طبقات الأرض وعوارض الجو وعلم الأجناد فالمروج الفيحاء والبقاء المختبة لم تكن مجهولة قط في جنوب الجزيرة ولا في جوانبها الشرقية الشمالية عند البحرين ووادي اليمامه وهي البقاع التي مر بها المهاجرون من قديم الزمن طارة من اليمن إلى البحرين إلى ما بين النهرين وبادية الشام وطارة من البحرين بداءة إلى ما وراءها من المشارف الشمالية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 قبل ان تجور الصحراء على معظمها في عصور الساري فحالة الجزيرة العربية تافية لتفسير التشابه بين لغات الساميين في الفاظ الخصب والثمرات والاموات ولكن الرأي الاخر رأي الاستاذ لا يفسر لنا الفرد القائل بهجرة العرب مثلا مما بين النهرين او من الشام الى قفار الصحراء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 آداب الحياة والسلوك فنون التدوين والتعليم ورابعا صناعات السلم والحرب وتبادل الخيرات والثمرات العقائد السماوية والديان الكتابية هي أول ما يخطر على البال حين يجري الكلام على العقائد السماوية التي تلقاها الأوروبيون من تراث الجزيرة العربية أو من تراث الأمم السامية لأن الأديان الكتابية الثلاثة وهي الموسوية والمسيحية والإسلام ظهرت وانتشرت بين سبالات الجزيرة العربية على اختلاف موعدهم من الهجرة منها إلى الأقطار التي تليها ولكننا لا نعني هذه الأديان حين نتكلم في هذا الفصل عن العقائب السماوية لأنها من واقع العيان التي لا تزال قائمة في وقتنا الحاضر بغير حاجة إلى استخراء التواريخ ومضاهات الأخبار والروايات، وإنما علينا بالعقائد السماوية كل ما عرفه الأوروبيون الأقدمون عن السماء وأفلاكها ومداراتها وسلطانها المزعوم على الأرضين وطواليها النافذة في جميع الأحياء سواء من طوى منها تحت عنوان علم الفلك أو من طوى تحت عنوان الكهانة والتنجيم فمما لا خلص عليه أن العرب نشأوا في بلاد أصحى سماء وأصحى فضاء من البلاد الأوروبية وأنهم سبقوا ابناء البلاد الغائمة والافاق المحجبة إلى رصد النجوم ومراقبة المطالع والمغارب في القبة الزرقاء، لأنهم على سهولة الرصد عندهم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 قد كان عليه طابع اللغة العربية القديمة وأن السنة في حساب الأشهر والأسبوع في حساب الأيام كان من المخلفات السامية في تلك البلاد وظلت دقاياه بين العرب في الصحراء إلى ما بعد الإسلام وكائنا ما كان الرأي في الاقتباس من الحضارات السامرية بين النهرين فليس الأسبوع من عمل السامريين ولم يظهر بينهم قبل ظهور البابليين وعن هذه الأقوام العربية الأولى تلقى الأوروبيون عقائدهم عن الأسبوع وأرباب الأيام وسلطانها على الأحياء أو على الأحداث والزروع والضروع ولا تزال أسماء الأيام الإفرنجية تحمل طابع العقائد السماوية كما كان يعتقدها أسلاف العرب المعرقون في القدم وتتداولها لغات الغربيين إلى هذه الساعة التي نحن فيها جاء في الجزء الأول من إخوان الصفاء عن أوائل ساعات الأيام أعلم أن الليل والنهار وساعتهما مقسومة بين الكواكب السيارة فأول ساعة من يوم الأحد للشمس وأول ساعة من يوم الاثنين للقمر وأول ساعة من يوم الثلاثاء للمريخ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 ويوم الاثنين يعرف فيها باسم Monday او يوم القمر ويوم الثلاثاء يعرف فيها باسم تيوز دي او يوم تيوز اله الحرب عند امم الشمال الاولى واتوضحه تسمية الفرنسية لهذا اليوم لان يوم الثلاثاء يعرف فيها باسم ماردي او يوم مارس وهو المريخ. ويوم الاربعاء يعرف في الإنجليزية باسم دي او يوم ودين اله المعارف والفنون عند قدماء اليونان وتوضح التسميه الفرنسيه ايضا لان يوم الاربعاء يعرف فيها باسم ميركري دي اي يوم عطارد وهو بالفرنسيه ميركري وبالانجليزيه ميركري ويوم الخميس يعرف في الإنجليزية باسم سارة أو يوم سور إله الرعد عند قدماء تيوسون وأتوضحه التسمية الفرنسية لأن يوم الخميس فيها يعرف باسم جوي أي يوم المسرى أو لله جو بير هذا الاسم إلى اسم يافو الذي يثير به أبناء الأمم الثانية إلى الله ولا يجال كثير من العرب حتى اليوم يستغيثون بالله فينادون لأهو ويوم الجمعة يعرف في الإنجليزية باسم فرايدي أو يوم الرب فري زوجة أوتارد ومقابله الزهرة في صفاتها وتوجه تسمية الفرنسية لأن يوم الجمعة فيها يعرف باسم يوم الزهرة زاندريدي أو يوم زينوس، ويوم السبت يعرف في الإنجليزية باسم سترجين أو يوم زحل في تلك اللغة إلى اليوم. ويتبين من معاني أيام الأسبوع عندهم أن عقائد التنجيم التي أخذوها عن السلالات العربية قد تغلغلت في شعوبهم الأوروبية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. وهي العقائد التي ترتبط بالمعيشة اليومية وطوال الأوقات وسلطان الافلاك العليا على الأحياء وحوادث الأيام فهي على هذا أكبر شانا وأشد إغالا في الحياة من تسمية مختبتة من تقوين منقول وقد استبعت حياتهم العاطفية بما تلقوه من اسماء تلك العربات وخصائصها تشملت السعور بالخداسة والشعور بالغضب والشعور بالحب والغرام والجمال فاسم الله الأكبر جوز أو جوغز مأخوذ كما قدمنا من اسم ياهو الذي يجري على ألسنتنا إلى أيامنا الحاضرة وإله الغضب والحرب عندهم مأخوذ بلغضه ومعناه عن الساميين الأقدمين لأن مارش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 وهي عشتار في اللغة العربية اليمانية القديمة ثم عرفها الساميون في شمال الجزيره العربية باسم عشتار وعشتروت فذلك اخذوا اودونيتسا اله الفتوى والجمال من اودوناي بمعنى السيد او الرب عند الكنعانيين فهم قد مزجوا معيشتهم اليومية وحياتهم العاطفية بعقائد السماء التي تلقوها عن السلالة العربية ولم يقصروا النقل عن علم الفلك ولا أزياج النجوم فإنهم كما سيلي في بعض فصول هذا الكتاب قد ظلوا ينقلون عن العرب في هذا العلم إلى ما بعد الإسلام بزمن طويل وقد بقي في لغاتهم عشرات الأسماء العربية للكواكب والمصطلحات الفلكية بتحريف قليل او بغير تحريف آداب الحياة والسلوك وقد كانت المدرسة الكبرى المعنية بآداب الحياة والسلوك بين مدارس الفلسفة التي اشتهرت باسم الفلسفة الاغريقيه هي مدرسه شرقيه في اصولها اساتذتها واصول مبادئها واصول تفكيرها التي انفردت بها بين اصول التفكير الغالبة على عقول حكماء الاغريق الأصلة ونعني بتلك المدرسة الشرقية مدرسة الرواقيين. فقد كان رأس هذه المدرسة زينون من أصل كنعاني أو فينيقي كما كان الاغريق يسمون بعض الكنعانيين وكان مولده على الشاطئ الشرقي من جزيرة قبرص في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد وكان من أقطاب هذه المدرسة من ولد في فيضاء ومن ولد على ضفاف نهر العاص أو نهر الدجلة وكان لها شأن جليل في الثقافة الإغريقية ثم في الثقافة الرومانية ثم في المدرسة الأفلاطونية التي نشأت بالإسكندرية وبقي لها هذا الشأن في تفكير الأوروبيين وأداب سلوكهم إلى عصور النهضة والإصلاح الديني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 كانوا من أجباع الرواقيين وأنها المدرسة التي فاولت كل مدرسة أخرى في أمد البقاء واتفاع نطاق فلم تدارعها في طور بقائها واتفاع نطاقها مدرسة فلسفية نشأت على عهد الإغريق والرومان وأن النمط الرواقي في الحياة كان ولم يزل بين الغربيين قدوة الرجل الكامل أو طالب الكمال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 ولعلهم كانوا في هذا الباب روادا سابقين للمدرسة التجريبية التي ظهرت بعدهم بألفي سنة. ويعزو سراب الجغرافي الكبير إلى مخوس الصيداوي أنه اول ما قال بالجوهر الفرد قبل حرب تروادة. فيستند في هذا الخبر إلى رواية فوسيدنيوس الفيلسوف الرواقي المعروف. وهو سبق له معناه في عصر الكلام على الجوهر الفرد والقنبله الذريه أما في الأخلاق فلا قيمة عندهم للبحث الفلسفي إن لم يكن له نفع في طلب الحياة الفاضلة ونجدان السعادة وتطلع إلى الكمال ومساك الأخلاق المثلى عندهم ضبط النفس وتربية الإرادة واجتناب المطامع والشهوات وليس من العسير تعليل هذه النزعة الرواقية أو هذه الفلسفة العربية القديمة لأنها تنبعث من مصادر ثلاثة كل منها خليق أو يتجه بها هذا الاتجاه وهي سلطان القبيلة وسلطان الدين وسلطان الدولة والنظام فالقبيلة تفرض على أبنائها حياة الصبر والشرف والمحافظة على التراث القديم وتجعل كل فرد من أبنائها مسؤولا عن القبيلة بأسرها، فعليه من أجل ذلك حساب عسير في كل صلة بينه وبين سائر الأفراد من تلك القبيلة أو من أبناء القبائل الأخرى، وغاية ما يحذره الرجل في ظل هذا السلطان أن يخلع، فيصبح كما يسمونه خليعا لا حساب عليه. Shop at Cotello Coffee www.blindair.net